ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مُبِينٍ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبنا الذين آمنوا معه قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساج وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل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 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأف قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات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 خير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بلل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 وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا لأهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجس إلا مثلها ومن عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو, وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك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 صير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار العرضون عليها غزوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب